إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاط إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم وكذلك البث فيكم امرا من قبل افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون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 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا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 <متحدث> إِن <إنني> مَعَكُمْ <من> لَمَن كَاهِرِينَ